جزاكم الله خير هل يوجد طريقة او اختبار لمعرفه الإنسان كان مصاب بالعين او الحسد؟ نعم هناك اختبار بسيط يعني هناك اختبارات تتعلق بالكلام الفراغ، بالصيام بالقيام، بالدعاء لها ردود أفعال ولكن نقول أن هناك طريقة ذكرناها واشتهدنا فيها ويتكشف عن عبر عبر التنفس التبريغي التنفس التبريغي بأن تأخذ يعني تختار وقت طاقة الفجر قبل الفجر بعد الفجر شوية وتحن تسحب نفس نفس شهير عمير من الأم وتقوم بحبسه في صدرك لمدة لا تقل عن عن عن دقيقة إن استطعت يعني أو نقول احبسه ما استطعت ثم اذا شعرت باجهاد و لا تستطيع الاستمرار اخرج هذا الشهيق الذي اخذته من الفم بس ببطء زفير بطيء جدا وتكرر هذا الامر عده مرات وتشوف ردود الفعل عليك